سيدنا رحيم يقول السائل رحمه الله اليكم امرات لها زوج وهو احيانا يظلمها ويضربها بسبب مرضه فهل لها ان تطلق منه وكذلك يقول ومن اسبابه للطلاق وجزاك الله خير بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى واصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فان كان هذا, إن كان هذا الزوج ان كان هذا الزوج يعني يفعل هذا ظلما وعدوانا وبغير مساوغ شرعي ونصح فلم ينتصح عن ترك هذه الامور فلها ان تطلب الطلاق فالعالك ذكرت أنه عنده يعني شيء في عقلي على يكون مصابا في عقلي ماذا أولى بأن نعم أن يسوغ لها طلب للطلاق نعم والله تعالى من هل هناك في الطلاق غيرها غير في الأمور كيف يعني هل هناك أسباب غير المرء تنزل على المرأة تنفض الطلاق <تصفيق> والله من ضمن الأسباب أنه يمتنع عن النفقة لا ينفق عليها يمتنع يعني يمتنع عن, عن اعطائها الحقوق الشرعيه من النفقه ومن المعاشره وما شكل ذلك لا يعاشرها بالمعروف ان كان هكذا لا تطلب الطلاق والله يقول السيد كنتم فضيلتكم في شرح القواعد يعني القواعد الاربع ان الذي يأتي بالشرك الاصغر يجب يجب ان يعاقب في الاخره لان هذا شرك وهذا مشكل معي لمساله اجاب الوعي هذا الذي افتى به العلماء الكبار نحو الشيخ العلامه عبيد الجابري حفظه الله تعالى في شرحه على القواعد وعلى الأصول الثلاثة وكذلك في تعليق على كتاب التوحيد وغيره وغيره من أهل العلم أن جنس الشرك الأصغر أعظم أعظم من الكبائر عمليا لأنه يدخل في جملة الشرك فيدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء <تصفيق> فاذا مات العبد دون ان يتوب من الشرك الاصغر فانه يدخل في عموم هذه الايه ان الشرك لا يغفر اذا مات صاحبه عليه بدون توبه ولكن الفرق بينه وبين الشرك الاكبر ان الذي يموت على الشرك الاكبر يخلد في النار لا يخرج منه أما الذي يموت على الشرك الأصغر دون توبة يعاقب في النار على هذا الشرك الأصغر لكن لكن مآله ما إلى الجنة إذا كان على التوحيد نعم يرغم يقابل الشرك الأكبر نعم الله تعالى أعلى وأعلى تفضل تفضل إيش سيدنا أحمد بن ضارك عبارة فيكم <تصفيق> عند هذه السمة والجمال تحت الأشياء في عز وجل نعم والشرك الأصغر هذا من أعظم الكبائر كما قلت فضيلاتكم أعظم جنس و... إنه يدخل جنس الشرك أعظم من الكبائر عمليه من الناحية إنه يدخل في جملة الشرك نعم من الناحية أنه يدخل في جملة الشرك لأن نوع الشرك أعظم من أي من المعاصي عمليا هذا الذي أفتى به العلماء واضح نعم بارك الله فيك طيب مش يقول هل يجوز الزواج من امرأة من العوان أو لا بد من سلفية الله إذا كان يقصد بالسلفية يعني أن تكون طالبة علم لا, لا يلزم هذا بل بالعكس كما بينا في مواطن أخرى سابقا أن المرأة التي تدعي أنها من طلاب العلم أحيانا ولا للنس وإلا من رحم الله منهن قد تكونوا ناشزا تستعلي بعلمها هذا مجرد في واقع كثير من هؤلاء النسوة التي يدعين أنهن حفظنا القرآن وأنهن طالبات علم لا طبعا لا نعمم فيهن, فيهن صالحات طبعا فيهن صالحات وطيبات ولكن السنه العامة التي لاحظناها في الواقع أن الكثير منهن يقعوا في هذه الفتنة فتجد أن المرأة تستعلي على زوجها بما حصلتهم العلم وخاصة إذا كانت إذا كانت مثلا حافظة للقرآن وليس حافظة للقرآن مثلا كل أو إذا كانت حريصة على مجالس العلم وليس حريصا مثله فتستعلي عليه وقد تنشز ولكن الذي أنصح به إخواني نحرصنا على الصالحات القانتات وان لم تكن حافظه للقران وان لم تكن يعني من الخراجات والولجات المجالس العلم ما بالعكس المراه كلما كانت على الفطرة يعني كما يقال لم تتدنس لا بحزبيه ولا ببدعه وإن كانت يعني كما قال ليست من الحريصات على طلب العلم بالصورة المعروفة هذه قد تكون أقرب إلى ان تتعلم وأن تكون مطيعة لزوجها وأن تكون أفضل مع الوقت من هذه التي تزوجها ويتظن نفسها من, من كبر العلماء واضح؟ أعرك الله فيك <تصفيق> لا يكون هذا مهذب باللغة الأعجمية، مع العلم أنه يستطيع التكلم باللغة العربية، يعد من مشابهات الكفار. ولهذا يكره الحزب قصد ونية المتحدث. وهناك من يتعمد استخدام الألفاظ الأعجمية الأجنبية في كلامه تعظيما منه لغة الكفار على الإسلام، على لغة المسلمين. ونقول إن التحدث بالعربية من الإسلام بلا شك كما بينا شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هذا لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فاللغة العربية هي لغة القرآن الذي وكلام الله ليس بمخلوق مخلوق. لذلك على طالب العلم خاصة أن يحرص على التحدث باللغة العربية دون العاميه ولكن دون يعني كما قل ما أن يتكلف يعني دون أن يتكلف أن يتحدث بما يعني يصر الله عز وجل له من الفضل اللغه لكن دون تقاعر ودون تكلف ودون كم قال تشدق وتفيهق الله تعالى أعلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مم. شيخنا بارك الله فيكم صلاتة المسجد هل يجد لنا في الشارع أمام المسجد بغير دخول المسجد وما الدليل إن كان جاهزا. <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> <تصفيق> نقول نعم إذا امتلأ المسجد بالمصلين فاضطر الى عمل امتداد المسجد بمصلي بمصلية أو بمصليات يعني بعض الفرش هذا الفرش يأخذ حكم المسجد لأنه امتداد للمسجد للضرورة هذا الله تعالى أعلم فلذلك تجب تحية المسجد أيضا فيه تعرف هذا تعرف هذا <تصفيق> يقول بارك الله فيكم يوجد احد الاخوه اسمه حسين السنغالي بالتجمع الخامس ويدرس كتب اللغه العربيه والعلوم الشرعيه واصول الفقه وغيرها من الرسائل وقد تخرج من الجامعه الاسلاميه وعنده اجازه في صحيح مسلم مثل هذا يطلب عنده العلم ثم انه يقول هو لا هو له دروس في مسجد التقوى ويدرس في بيته نقول في زمن الفتنة الذي نحيا فيه والذي اختلط فيه الحق بالباطل و يعني تصدر أناس باسم السنة وباسم الحديث وباسم العلم دون أن يكون منهجهم واضحا ودون أن يكون لهم اتصال على العلماء المعروفين الذين عرفوا باستقامة المنهج وبسلامة المعتقد وبالارتباط بأهل العلم الكبار فهذا يعني نحذر نكونوا على حذر نكونوا على حذر حتى يظهر أمره وليس كل من جلس يجلس إليه كما كان يقول السلف ليس كل من تكلم يسمع إليه وليس كل من جلس يجلس إليه فالذي ننصح به الذين يريدون الحفاظ على دينهم أن يلزموا مجالس العلم للعلماء المعروفين والطلب المعروفين عند العلماء ها الذين زكاهم العلماء وعرفوهم وعرفوا منهجهم وأرشادوا الطلاب إليهم ومعروفون عندكم الذين زكاهم العلماء مثل الشيخ ربيع الشيخ عبيد الشيخ محمد بن هادي ولا المشايخ الذين هم نعلم أنهم أهل ثقه وأهل فضل ويميزون بين السلفية وغيره فهذا الطالب ان كان على منهج سليم على علم فليعرف نفسه إلى هؤلاء العلماء إن استطاع، وليظهر منهجه، وليربط نفسه بالعلماء حتى يفيد إخوانه. نحن نحب، نحن ما نكره أن يظهر واحد واثنان بل وبل ومئة بل وألف من من طلبة العلم يقومون بالإش بالدعوة إلى منهج السلفي، في هذه البلاد بل هذا من يسعدنا، و نتعاون معهم وندعو لهم. ونا وندعو الناس إليهم لأن في أشد الحاجة إن وجود طلبة علم يحملون هذه الأمانة لكن على أن يكون أهلا هذه الأمانة هذا الذي نخاف منه فأنا ما أستطيع أن أدلقوا به لأحدنا لا أعرفه حتى إن كان يدعي نخريج جماعة إسلامية كما تعلمون أنه في عدد من البلاد الذين يدافعون عن الدعوات الحزبية بلهم من رؤوس الحزبيين كل كان بعضهم من خريج الجامع الإسلامي فهذه ليست صارت أن لا تكفي لا تكفي للتسكير إنما ما دام خرج من الجامعات الإسلامية أين علاقته بعلماء المدينة إن كان من الطلاب المتمكنين هل يعرف الشيخ عبيد الجابري هل يعرف الشيخ محمد بن هادي هل يعرف الشيخ عبد الله البخاري هل دلوا عليه إن كان هكذا أهلا وسهلا مرحبا ولماء السنة في المدينة لهم أعرف الناس بطلاب الجماع الاسلامي إن دلوا عليه وزكوه مرحبا به ونشكره وندعو إليه ونقدمه إن شاء الله والله تعالى مستعم المشائخ وطلاب العلم المتمكنين في في ذلك يقولون ما عنهم من وقد علينا ثم التوجيه في هذا هذا مقبول كما قلنا في اجابه السؤال السابق ليس كل من تصدر يوخذ يوخذان بل لا نأخذ العلم إلا من المعروفين أن هذا العلم دين فانظروا أمة أخذونا دينكم كما قال محمد بن سيرين فكما قال محمد بن سيرين أيضا أن كانوا لا يسألون عن إسناد أي في أول الأمر فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم فمن كان من اهل السنه قبل حديثه ومن كان من اهل البدعه ترك وكما قال عبد الله بن المبارك ان الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء وليس المقصود بالإسناد هنا فقط إسناد الرواية للحديث بل يدخل في هذا أيضا إسناد العلم الذي هو من الحديث هذا المتصدر للتعليم ما هو إسناده أي من هم شيخه من, الذي من الذين أجازوه للتدريس ها؟ يسأل عن هذا وبهذا يعرف الإسناد وهذا من الدين آه. وإلا لقال من شاء ما شاء ورصال الأمر فوضى كلهم يتصدر ويتكلم في أمر الدين بلا إيش بلا أهلية ولا مسوغ والآن الاهليه عند العوام هي الشهادات لا الاهليه عند أهل السنة أن يكون المتصدر او المتحدث في امر الدين من من جالس العلماء الذين سبقوه من علماء السنه وهؤلاء العلماء اجازوه واثنوا وأثنو عليه واو صدروه بهذا إيه؟ تنضبط تنضبط الامور ولا يخشى عليه على عليه علي, علي, علي, علي, علي, على دين وعقائد المسلمين نعم والله تعالى المستعان فكل <تكلم> <تكلم> احسن الله ولكن يريد شرحا وموجزا للحديث الامام البشير مثل المداهني في حدود الله والامر بها والله عنها كمثل قوم استهنوا سفينة في بحر فصار بعضهم في مؤخر السفينة أو في مؤخرة السفينة الحديث وجزاكم الله خيرا هذا الحديث حديث النعمان بن بشير أخرجه البخاري رحمه الله في عدة مواضع من صحيحه وحديث هام ومن الأحاديث التي يستدل بها في اوقات الفتن انه يبين ان الفتن اذا يعني وقعت عمت كما قال سبحانه اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه كيف نتقي الفتنه بما جاء في الحديث المثل القائم على حدود الله والواقع فيها كما فلقوم استهموا على سفينه فاصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا مروا على الذين في اعلاها يستقون الماء قالوا لو ان خرقنا في, نصيب في نصيبنا خرقا دون أن نؤذي من فوقنا فان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا من أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فهذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم ليش لهذه الأمة إذا نحن كلنا في سفينة واحدة فإذا قام البعض من أهل الأهواء ومن المخربين أرادوا ان أن يخربوا في جزء من هذه السفينة تحت دعوى أنه لن يضروا غيرهم فإذا تركناهم ولم نحذر منهم ونبين أمرهم ونأخذ على أيديهم هلكوا وأهلكونا معهم وأما إذا أخذنا على أيديهم وبينا وحذرنا ما استطعنا يبقى ترجى السلامة لنا كما قال سبحانه وقالوا لم تعدون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلذلك معنى الحديث انه يجب على المستطيع سواء كان مستطيعا باليد او باللسان ان ياخذ على ايدي المخالف اما باليد ان كان صاحب سلطان واما باللسان ان كان على علم او كان عنده الحجه عليه ان يبين وان ينصح هذا الذي يعني يعنى, يعني من الحديث الله تعالى اعلم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 يقول ارسل الله اليكم ذكرت المسجد والناس قد صلوا صلاه الجمعه فهل علي ان اصلي الظهر ام اصلي الجمعه مع الجماعات الثانيه نعم لا عليك ان تصلي الظهر من فتاه الجمعه صلى ظهرا نعم. من فتاة الجمعة صلي صلى ظهرا نعم. في خص ترجمة خ ما شاء الله طيب خلص ما شاء الله ما شاء الله كتبوا خطوا طيب قول السلام عليكم ورحمه الله انزل الله اليكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ان بعض فأنا, فانا طالب اسالكم عن مزيد من الدروس حسن بن بن حفظ الله أسألتكم جروسا في العقية والمنهج والثق والسيرة والتفسير والتاريخ أسمعكم درس الشيخ أبي مصعب أسبوع العماضي عن قضل العلم والعلماء وأرجو أن أعمل بما عملت وأحتاج أنا وإخواني طلاب العلم الشرعي طلاب العلم الشرعي عائل رباني الفارغ لنا نتعلم منه and leads us السبيل peace, الله تعالى. name من Allah, and we من use it for our في and we can use it for our students, after their studies. Therefore, we need a comprehensive program, and easy, in our method هنا في <تصفيق> القاهره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم وعليكم <وبركاته> السلام ورحمة الله وبركاته فيكم بارك اللهم استعان ان شاء الله على اللوحات فاتى هذا الأخ ان شاء الله ان الله بجانب يعني الدروس الاسبانيه التي نقوم بها يوم الجمعة والاثنين نسعى ان شاء الله في وقت قريب نقيم زي شبه دورات يعني مكثفة في هذه المنطقه وكنا تستمر يومين ثلاثه في شرح متن متن او متنين في العقيده في الحديث تكون تكون متونا قصيره او صغيره يستفيد منها عامه الايه يعني نسعى الى هذا شاء الله نسعى أن يسر هذا الامر ان شاء الله بإذن الله بارك الله من منكم درس القواعد الاربعه على يد أحد المشايخ مم. كلها أغلبكم لم يدرسها ولم تحضروا معنا دروس قواعد الأربع كانت قريبة ولم شرحنا قواعد الأربع والأصول الثلاثة اكثر من مرة ما أحد منكم حضر معنا هذه الدروس؟ أغلبكم لم يحضرها مم. طيب الله طيب كذا القواعد الفقير الشيخ السعدي هل أحد ممكن درساه؟ ما في لا قليل قليل. نسأل الله يسر الأمر. طيب بفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخنا هل الأصل في المسلم أنه ثقة في حديثه وما الفرق بين العدل والثقة؟ لا ليس الأصل ما هو ثقة في الحديث حتى يعني يتبين هذا أن يشهد له. قيمة الجرح والتعديل لأنه وثقة، والثقه هو العدل الضابط، فالثقة عام من العدل، الثقة هي في الرواية هو العدل الضابط أن يكون عدلا في دينه ضابطا لما يرويه يعني حافظا، آه. وطبعا الضبط درجات، الضبط درجات، والله تعالى. فب. يقول رجل متزوج من فتاة صغيرة في لحيه وفي لحيته بعض الشعيرات البيضاء فهل له ان يقصها لا ليس له ان يقصها ولكن من الممكن ان يستخدم الخضاب يغضبها يغضبها بالكتم او بالحناء هذه السنه نعم يقول لو أخي زاني وعمل يعني يقصد انه زنا وولد له بنت من الزنا يعني هو يقول عمل بنت زنا يعني ولد له بنت من الزنا فهل له أن يتزوجها أو هل لابيه أن يتزوجها لا لا يتزوجه يقول السلام عليكم حبيب الله لو دخل المصلي ووجد الصلاه تطير ووجد جماعه اخرى في المسجد انه ان يصلي معهم او يصلي منفردا وهل سجود التلاوه في اوقات في أوقات النهي جائزه هل ليش سجود التلاوه اه لا كان المسجد يعني مسجد جامع ولو امام راتب فالمستحب أن يصلي منفردا هذا الأصل كما يعني قرر هذا الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان صلاه ان صلات الجماعه الثانية في المساجد التي لا امام راتب مكروهه ليست محرمه ولكن مكروهه فقط ومن كان المسجد عباره عن مصلى يعني يرتاده عدد من الائمه مصلى على الطريق ليس له يعني جماعه اولى وليس له امام راتب فهذا لا تكره فيه الجمال الثانية نعم الله تعالى نعلم وسجد التلاوه وقتنا الذي يظهر انه ليس ليس في شيء إن شاء الله يسجد التلاوه والله تعالى عالمه وسجد التلاوه ليس واجباً مستحب، تفضل. نقول أحسن الله إليك تزوجت مرة ثانية بفضل الله لكن والدي والدي والدي الزوجه الاولى كان هذا ويبيان ان نرجعها كلما اتصل الزوجات بيما وسوس لها امره الزوجه مسلمه مصليه وسبب المنع اني مسكين وانه يظنون اني حسبي ولكن أنا سلفي والحمد لله هل أن أمنع زوجتي عن الاتصال بهما بزات الله طيعا؟ بابيها يعني؟ بولد الزوجة ولكن كان يخشى ضرر منه على دينه وعلى أو على دين زوجته له ان أن يمنع هذا ولو لفترة حتى يعني كما قال إيه يمتنع أو ينزجر فهذا أمر يرجع إلى اجتهاده ويكون يعني ليس الأمر هوى ليس الهوى وليس لمصلحه دنيويه لا لا لا لا لا لا لا لا يقول السلام عليكم طويلة الشيخ هم من السنة أن تقوم المرأة من غسل يوم الجمعات مع أنها لا تحضر الجمعة وإنما تصلي في البيت لا غسل الجمعة واجب أو مستحب في حق الرجال أما في حق المرأة ليس ليس كذلك والله تعالى وهل لها أن في وقت الحي أم لا تقتصل غسل النظافة أوه لكن لا لا تصلي بهذا الأصل ما دامت على الحيط هل لا ما دام في المدة ليس ناقضا والله تعالى اعلم ما أفتبه الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ بن عثيمين يميل, يميل هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله ورواكاته طالب العلم إذا اشتدت به شهوته ولا يستطيع السوق ولا يملك مالا للزواج ووقع في الحرام بسبب هذه الشهوة ولا يستطيع العودة لبالته بالعمل فما عليه أن يفعل عليه أن يدعو الله عز وجل <تصفيق> وأن يخلص في الدعاء أن الله عز وجل يخصن فرجه أن يرزقه زوجة صالحة وأن يسل أمر الزواج وأن يستغفر ويتوب إلى الله مما قد يكون وقع فيه ولا يأس من روح الله إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولي أبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذا على المقيد يبقى النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله المستعان وعلي برضو ان يلتزم امر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم واستطاع يصوم جاء حتى يرزقها الله بالعفه الله المستعان تفضل وشكوا بعض الاذن يقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله فيكم يقول أحد الخطماء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقصر أخواك ما لمن أو مظلومة أخواك في الإنسانية فهل أخوك في الإنسانية أخواك في الإنسانية كذلك يقول في حديث لأزفاه منعاطم كاسد محصود بالأخوان أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة الأخوة الإيمانية آه أما هذه الأخوة الإنسانية هذه عقيدة الماسونية هذه الماسونية الأخ أو الأخوة في النصوص الشرائع تحمل الأصل فيها الأخوة الإيمانية هذا هو الأصل ولكن بلا شك الكافر سواء كان من اليهود أو من النصارى ان كان يعني ذميا او له عهد وأمان لا حقوق يعني أيضا لا, يظلم لا, يظلم لا يظلم لا يظلم لا يظلم وإن كان له حق في مال في في يعني في ارض في عرض يعطى حقه ولا يظلم نعم والله تعالى اكبر ولا يجرمكش أنا أقوم على لا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى يتحكّم بالمسلمين، ها؟ إنه يتحكّم بالمسلمين. مهما كان، كان يعيش في بلاد الإسلام. نعم، يتحكّم يتحكّم بالمسلمين. نعم. نعم، يقول شاب سافر لطلب العلم وأمه وأمه تطوم على حاجته وكذا على حاجة إخواني. وبطول له المال وهي متعبه فاله ان يواصل رعيما ام يعمل برض لامه والله ان استطاع يجمع بين الامرين يكون افضل اه <تصفيق> امه تؤجر على هذا ان يرس الله على <تصفيق> ما أن إن كانت على الإسلام أسأل الله يحفظها وأن يزيدها هدى وإن كانت على الإسلام الاسلام الله يهديها الإسلام وكما قلت يعني يجمع بين الامرين إن استطاع إن استطاع أن يجمع الأمرين يعمل ويطلب العلم يكون هو الاولى الأولى لا والله تعالى أعلم هذا سامي من فرنسا يقول مكتسبات قراءة وفي بدء الزواج كانت مطيعة وعده شرائني بدأ سامي أتى بعصي زوجها وتخرج بغير إذنه بغير إذنه وتسبه وتستأسه به غير ذلك من المعصيات ومن المعاصي هذا الأخ يصيبه سلطة. وهو ينصحها كثيرا هي لا تسمع بل تستمر في المعصيه هل له ان يطلقها والله ويسعى لاصلاحها بالطرق الشرعيه من الهجر والموعظه والضرب لكن على ان يكون ضربا مبرحا كما في الايه واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجي واضربوهن إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرا فهذا الذي ينبغي عليه فإن استنفذ الوسائل الشرعيه في الإصلاح ويأس من طاعتها له أن يطلقها نعم هذا خلاص يقول احسن الله اليكم فضيله الشيخ كيف يتقدم طالب العلم وبتدئ في دراسته بارك الله فيكم والله طالب العلم عليه بالاجتهاد وكما قال يحيى بن ابي كثير في الاثر الذي اخرجه مسلم في صحيحه ويعد من الاثار المقطوعه القليله التي في صحيح مسلم لا يفصحوا العلم براحة الجسم. فمن أراد طلب العلم فعليه أن يجتهد ما استطاع وأن يبدأ بالأهم في ويبدا ويبدأ العلم قبل كباره. يبدأ بالسقارة العلم قبل كباره. يبدأ أيضا بالعقيدة والتوحيد قبل كل شيء، ثم بإصلاح العبادات. دراسه المتون التي يتعلم منها الصلاه والص والطهاره و... وايه واحكام العبادات <تكلمين> <تكلمين> <تكلمين> <تكلمين> اظن انني لا أدري صحته لكن اقراه يقول السائل وجد اثرا عن أبي احمد نصر بن احمد الرياضي الفقيه السمقندي قال لا ينال هذا العلم الا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر اخوانه ومات اقرب اهله إليه فلم يشهد جنات فمات أقرأ اقرب اهلي الي فلم ينشد جنازته فيقول اذا صح هذا الاثر فهل نجمع بينه فكيف نجمع بينه وبين المتط مواجبه على الزوج وما شابها يعني اولا انا لا اعلم صحه هذا الأثر الله اعلم صحته وان صحه وليس حجه اه انه ليس يعني ليس حديثا مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس أثر على الصحابة. والقول بعض العلماء إنصح عنهم إجتهادا أو بيانا لأهمية الانشغال بطلب العلم وأن لا يشغل عن طلب العلم شيء. لكن طبعا ما ذكره يعني كأنه على سبيل المبالغة لبيان أهمية هذا الأمر ليس على سبيل التقرير. آه. يعني ليس على سبيل التقرير أنه يفعل هذا. ولكن على سبيل المبالغة أي أنه لا ينبغي أن ينقطع عن طلب العلم لأي أمر، ولكن هذا لا يعني أن يسقط الواجبات الشرائع الأخرى. هذا لا يعني أنه إن كان زوجا يترك زوجته أو ألدوم بغير مفقود ولا طعام أو إن كان يعني له عمل يرتزق منه يتركه بغير اسباب هذا طبعا ليس المقصود وليس الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا, ولا الصحابه ولا السلف نعم يقول السلام عليكم شيخنا هل لنا أن ندرس اللغه العربيه عندما لا نعرف هذا؟ لا لا تدرس اللغة العربية إلا عندما عرف أنه سليم العقيدة مستقيم في المنهج خاصة أن الفتنة في هؤلاء أكثر الفتنة بهؤلاء أكثر لأن تعلم اللغة العربية أو التعمق في تعلم اللغة العربية أحيانا يكون فتنة لصاحبه ولهذا بوب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل. قال باب من كره تعلم من كره تعلم النحو لما يكسبه من الخيلاء والزهن وذكر عدة آثار عن السلف الصالح في هذا الشأن لذلك تعلم اللغة العربية يكون بما ينتفع به الطالب في فهم الكتاب والسنه يعني أخذ من هذا العلم بقدر لأن التعمق فيه خاصة إذا كان المتعمق ليس على يعني دراية بالعقيدة العقيدة الصحيحة يخشى عليه الـ الـ الانزلاق في طرق أهل البدع ومن يتتبع حال أئمة اللغة من الأشاعرة والمعتزلة فنحويهم يدرك هذا أن مبدأ بدعتهم كان من هذا الباب أن أغلب أولا ضلوا بسبب هذا الأمر بسبب تعمق تعمقهم في علوم اللغة بغير عقيدة صحيحة ولا دراسة للمنهد ولذلك لا ينبغي أن تأخذ هذا العلم إلا عن من تأكدت منه صحة منهجه لأنه قد يضل هو قد تفتتن به خاصة إذا إذا كان إذا كان الطالب أعرجيا ولا ولم يعني يجالس العلماء ولم يعرف العقيدة الصحيحة بعد فهذا يخشى عليه يخشى عليه من هذا ال الأمر نعم الله تعالى مستعان وكم راينا من اناس يتصدرون تدريس اللغه العربيه وهم يتباهون بهذا بل هم في قراره أنفسهم بعضهم يظن انه يعني اعظم او أنه اعلم من بعض علماء عصره نظرا لما يحمله من علوم اللغه هذا رأيناه بعضهم يعتقد هذا وقد يحتقر أحيانا بعضهم بعض العلماء إذا سمعوا يتكلم من هذا الباب هذا الذي أو مما نصح به شيخنا ربيع ابن هادي محمد إبراهيم المصري هذا ونهىه عن أن يغتر بنفسه. بل إنها ولا الحدادية من سماتيما أنهم يطعنون على أمة السنة تحت دعوة أنهم ليسوا ليسوا أقوياء في اللغة مثلهم. وبل بعض الحزبيين يفعل هذا. عبد الرزاق الشايعجي هذا الحزبي المعروف يعد تلميذ الذي هو يعد أكبر تلميذ عبد الرحمن عبد الخالق. وليس تلميذ أنت تلميذ في, في الضلال يعني ليس تلميذ بالمعنى العلمي تلميذ في الضلال طعنا <تعنى> على شيخنا ربيع بن هادي في رضيه الذي رضى به عليه لأن الشيخ ربيع لا رأيت له وإيش ببعض اللي مسائل اللغة والنحو هكذا قال وأخذ يعني يعني كما قال يتلمس أي أخطاء أو عثرات حتى يظهر الشيخ بأنه يعني ليس إيه؟ ليس على دراية هو قبل فعل هذا أهل البدع قديما كانوا يطعنون على أهل السنة أحيانا بهذا أنهم هم الأعلم باللغة وهم المقدمون في هذا الباب وأن أهل السنة يعني ليس ليس مثلهم في, في التعمق في علوم اللغة وفي دراية بمداخلها بلا شك وتعلم اللغة كما ذكرنا هذا مما يفهم به الكتاب والسنة ولكن دون تقاعر ودون تعمق وتشدق آه. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المتشدقون المتشدقون متفهقون، الثرثارون، يكثرون من الكلام، كلام، كلام، منهم الكلام، لكن لما في لا عقيدة ولا، ولا منهج، فالحاضر من هذا الباب، أرك الله فيكم، لحظة. لن أخطب هذا الشيخ يتسر في, في أن مدرسة الشيخ عبد الله الفرعوي والتي تخرج فيها أصحاب المبيلة الشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ ربيع والشيخ حافظ الحكمي وغيرهم أن هؤلاء هم حملت الجرح والتعديد ولم نرى نسمع من أحدهم حالة عن السلفيه في درمولة بينما مدرسة الإمام الشيخ الألباني في الأردن خاصة لم يبقى فيها أحد على الجاد من سال الحربي سليم الجنالي ومشنور نرجو إلقاء الضوء على الفروق بين هاتين المدرستين علما لأن الشيخين القرعوي والألباني كلهما من أهمة من أمة الزمان بلا غنى.ولهذا الإطلاق فيه نظر فيه نظر لأنه كما ذكر السائل إن الشيخ ربيعان حفظه الله تعالى من مدرسة الإمام القرعوي وكذلك ينسب إلى مدرسة الألباني بل إن الشيخ ربيعان حفظه الله تعالى يعد من أكابر تلامذة الألباني على خلاف ما قد يظنه البعض. لأنه درس على الإمام الألباني رحمه الله في الجماعة الإسلامية وفي خارج الجامعة وجلسه واستفاد منه وهو يعد في يعني تقديري يعني أجل وأكبر تلميذ للألباني وهو يعد امتدادا للألباني الشيخ هذا معروف ومنهجه الشيخ ربيح رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل إنما هو امتداد لمنهج الإمام الألباني الذي هو منهج السلف ويعني مدرسة الألبانية لا تقتصر على الأردن هذا الفهم خطأ هذا خطأ بل إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد تعد علمه الحدود وانتشر علمه في أغلب البلاد وصار له أت يعني أتباع أو تلاميذ استفادوا من منهجه وعدميه في عدة بلاد وكلهم يحملون منهجه ولا يقتصر على ما ما سموه مدرسة الأردن فقط هذه كما قال دعوهم الذين لمعوها معه لأنفسهم هم يعني أرادوا أن يلميع أنفسهم من هذا الباب لأنهم ال ال الوصا على علم الألباني فقط لا هذا خطأ وكذلك مدرسة القرعاوي لم تقتصر فقط عليه على على الجنوب فقط لا بل لهم بل امتد يعني امتد الانتفاع بها في أماكن أخرى وهناك طلبة كانوا يأتون يستفيدون ويرجعون إلى بلادهم يفيدون فالشاهد يعني أنه لا يقال هذا الإطلاق وكلا الشيخين كان من أئمة السنة الذين يعني نحسبهم ولا نزكيهم على الله أدوا الأمانة وماتوا على هذه العقيدة نحسبهم كذلك ولا نزكي أحد أحدا على الله عز وجل ونسأل الله أن, أن يكون أحسن خاتمتهما وأن يلحقهما بالصدقين والصالحين والشهداء في جنة النعيم نسأل الله أن يدخلهما الجنة من يكون من أهلها، ولكن لا نشهد لا نعم هذه عقيدة لا نشهد أحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الواحد نعم. والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.